من سلسلتنا في شرح كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى وفي هذا الدرس نواصل كلامنا المتعلقة بكتاب الحج وكنا قد انتهينا في الدرس السابق من صفة الحج وشرح ما ذكره الناظم في هذا الباب وهو وصف شابل واضح لمناسك الحج من حفظه من كلام الناظم فإنه لا يعزب عنه شيء من أفعال الحج المشهورة المعروفة ثم عقد الناظم فصلاً لمحظورات الإحرام فقال ومنع الإحرام الصيد البر في قتله الجزاء لكن الفأر وعقرب مع الحدى كلب العقور وحية مع الغراب إذ تجور ومنع المحيط بالعبو ولو بنسجنا وعقد كخات من حكو والصفرا للوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنثى تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر أخذا ومنع الطيبة ودهن وضرر قمل وإلقى وسخ غفر شعر ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر ومنع النساء وأفسد الجماع إلى الإفاظة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع في هذه الأبيات ذكر الناظم أمرين اثنين. أولهما محورات الإحرام التي تجبر بفدية سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني ما يفسد الحج وهو الجماع. فبدأ بالنوع الأول والقسم الأول. وهو محظورات الإحرام التي يمكن جبرها بدمن أو فيدية. فقال ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء. معنى هذا الكلام أن المحرم حاجا أو معتمرا يمنع من صيد البر مطلقا. ويفهم من هذا القيد أن صيد غير البر جائز أي الصيد البحري جائز وهذا الصيد البري الممنوع يشمل أنواع كثيرة كلها ممنوع منها المحرم أي سواء كان هذا الصيد مأفول اللحم أم كان غير مأكول اللحم وسواء أكان وحشيا أو غير وحشي، ويحرم على المحرم أن يتعرض لهذا الصيد بصيد ونحوه وأن يتعرض لبيضه وأن يتعرض لأولابه ولو بإخافته أو رمي بل ولو أن يشير إلى غيره ليفعل يعني لو فرضنا أن محرما رأى صيدا فأشار على رجل آخر غير محرم بأن يصيده هذا أيضا يمنع منه وهذه مسألة إجماعية ودليلها من القرآن والسنة فأما في القرآن فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعملا فجزاء ما هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الجزاء وأيضا يقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ومي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومما يدل على المدع من الصيد بالنسبه للمحرم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع قوم من الصحابه محرمي وكان هو غير محرم كان حلالا فأبصروا حمارا وحشيا وأبو قتادة مشغول بخص نعله فلم يؤذنوه أي لم يخبروه بذلك لم يشير له إلى ذلك ولكن أحب لو أنه أبصره فأبصره فأسرج فرسه ثم ركب ولكن حين ركب قال نسي صوته ورمحه فقال لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه لأنهم يفهمون أن المحرم لا ينبغي ولا يجوز له أن يدخل في أمر الصيد ولو بإعانة قال فغضب فنزل فأخذهما فركد فشد على الحمار فعقره ثم جاء به وقد مات فوقعوا يأكلونهم ثم إنهم شكوا في أكلهم وهم حرب فأبركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأقرهم على أكله لم أقرهم على أكله؟ لأنه هذا لم يصيدههم وإنما صاده شخص حلال ولم يشير لهذا الشخص الحلال أن يصيده لهم ولم يأمره بذلك وإنما هو صاده من تلقاء نفسه وأعطاهم منه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكله وناوله أبو قتادة عضب الحمار الوحشي فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه بأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة منها فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلخ لها فإذا حديث أبي قتاد يدل على أن المحرم ممنوع من الصيد سواء أكان ذلك في مكان يدخل في الحرم أو كان خارج الحرم وحديث ابن عباس يدل على أن الصيد في الحرم ممنوع منه لما قال ولا ينفر صيده ولو كان ذلك من حلال ولو كان من حلال صيد الحرم ممنوع ولو كان من حلال والمحرم ممنوع من الصيد ولو خارج الحرم نعم لكن استثنية قبل ذلك قبل الاستثناء قال في قتله الجزاء بمعنى أن الذي قتل الصيد يجب عليه الجزاء يجب عليه الجزاء وذلك لآية القرآنية ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا فهذه الآية تدل على هذا المعنى لكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أن هذه الآية خاصة بالمتعمد لأن الله عز وجل يقول ومن قتله منكم متعمدا قالوا فمن قتله خطأا أو نسيانا هذا لا جزاء عليه فهم إذن أعملوا مفهوم قوله سبحانه وتعالى متعمدا وهذا من قبيل مفهوم الحال وهو من مفاهيم المخالفة المعروفة عند الأصولين وأما المالكية فقالوا هذا المفهوم لا عبرة به بمعنى أن عندهم من قتل الصيده يجب عليه الجزاء مطلقا سواء أكان متعمدا أو كان مخطئا أو ناسيا قالوا لما؟ لأن القاعدة الفقهية أن ضمان الخطأ كضمان العبد ولا فرق وقالوا هذا الجزاء جزاء الصيد هو من قبيل الضمان من قبيل ضمان المتلفات فلما جعلوه من قبيل ضمان المتلفات قالوا إذا خطأه كعمده ولم يفرقوا بين الخطأ والحمد وهذه المسألة يعني من المسائل الخلافية المشهورة بين المالكية وغيرهم من الفقهاء في قتله الجزاء هذا الجزاء معنى أن القاتل الذي قتل هذا الصيدة مخير بين إجداه مثل ما قتل وذلك إن كان هذا الذي قتل له مثل أو أن يطعم مساكين أو أن يصوم أياما وتفصيل هذا الأمر لا يوافق هذا المختصر تفصيل الجزاء كيف يكون ويعني الأقضية التي قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم ونحو ذلك من الأمور هذا يحتاج إلى تفصيل كثير لا نحب أن ندخل فيه الآن ونؤجله إلى درس أكثر تفصيلا قلنا استثنية من هذا الصيد الذي لا يجوز التعرض له أشياء ذكرت في الحديث وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلنا في الحرم الغراب والخدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور والكلب العقور نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأيضا هلالك حديث أيضا عند البخاري حديث حفصة رضي الله عنها ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور الحدأة هذه طائر معروف وجمعه حدأ وهذا الذي ذكره الناظم بقوله لا كالفأر وعقرب مع الحدا كلب عقور وحية مع الغراب استجور الذي زاده النظم والحية وهذا لا إشكال أيضا فيها لأن الحكمة من جواز قتل هذه الفواسق هو كونها مؤذية وذلك أشار إلى هذا المعنى بقوله استجور تجور الحالة كونها تجور وتعتدي وتبغي على الناس محرمينه وحله فاء فكل حيوان ثبت أنه مؤذن يجوز قتله للمحرم مطلقا فيدخل في ذلك الحية والأفاعي ونحوها. ويدخل في ذلك أيضًا الطيور الجارحة إذا خيفة منها إذا خيف منها. ويدخل في ذلك جميع أنواع السباع لأن الكلب حين إطلاقه هذا لا يراد به الكلب فقط الحيوان المعروف وإنما يدخل فيه أيضا بمقصد اللغة والعروف يدخل فيه أيضا جميع استباع المؤذية من أسد ونمر وفهد ونحو ذلك فكل هذه الدواب التي تؤذي الناس ولا تندفع إلا بالقتل يجوز للمحرم أن يقتلها ثم انتقل إلى مبحث آخر أو محظور آخر من محظورات الإحرام وهو قال ومنع المشيط بالعضو ولو بنسج ولو بنسجنه عقد كخاتم حكو والسطر الوجي بمعنى أن الإحرام يمنع كل شيء يحيط بالبدن أو يحيط بشيء من أعضاء البدن والأصل في هذه المسألة هو الحديث الذي ذكرناه من قبل وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال له حين قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفيف إلا لمن لم يجد معلني فليلبس الخفيف وليقطعهما أسفل من الكعبين فهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها تخصيصا أخذ منها الفقهاء وهذه القاعدة العامة فقالوا ما أحاط بالعذوي وذكروا أن من المحرمات أن يلبس المحرم المحيط والمخيط ولكن هذا ليس على إطلاقه لأن بعض الناس حين يسمعوا ذلك يفهموا منه أشياء لا دليل على تحريمها فبعض الناس قد يفهموا من قولهم المخيط أن كل ما فيه خياطة يكون محرما وهذا لا دليل عليه لا دليل على أن ما فيه خياطة فإنه محرم ولكن نحن نقول هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القميص وذكر الضرس والسراويل والعمامة والخوصي هذه كلها تتشابه في كونها مشيطة بالأعضاء فكل ما كان من هذا النوع يمنع منه المحرم ولكن ليس معنى ذلك أن ما كان فيه خياطة أو نسج أو نحو ذلك فإنه يحرم مطلقا يعني لو فرضنا أن إزارا في خياطة مخيط ولكن الشخص اتذر به فهذا لا اشكال في جوازه يعني لبسه على انه اذار اتذر به هذا لا اشكال في جوازه فإذا هذا ما نريد ان ننبه عليه في قضية هذا اللباس او ما يقول الفقهاء على اول كما ذكر اول من ذكر هذا التعبير هو التابعي الجليل ابراهيم النخعي رحمه الله تبارك وتعالى نعم وأيضا قالت من حكو يعني أيضا الخاتم وأجاز الفقهاء أجاز العلماء لبس الساعة وذلك للحاجة إليها وأجاز الهميان والهميان هو نوع حزام يلبس يعني يشد في وسط البدن وتوضع فيه النفقة هذا كان قديما وهو, وهو أيضا ما يزال مستعملا في هذا العصر هذا قد أجازه بعض الصحابة رضوان الله عليه كعائشة وابن عباس رضي الله عنهما فيعني هذا جائز شيء. ثم ينبغي التنبيه على أن هذا الذي هو في حق الرجال خاصة وأما النساء فليس لهن لباس مخصوص في الإحرام وإنما يلبسن كلباسهن في غير الإحرام إلا أنهم ذكروا قاعدة وهي أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها بمعنى أنها يحرم عليها لبس النقاب والقفازين هذا هو التعبير الصحيح لا نقول هكذا مطلقا إحرامها في وجهها وكفيها فيفهم من ذلك أنها لا يجوز لها أن تغطي وجهها كلا وإنما نقول لا يجوز أن تلبس النقابة الساترة الذي يكون يعني معروفا على مقدار الوجه ولا يجوز لها أن تلبس القفازين لكن إذا كانت يعني على القول بوجوب تغطية الوجه أو على قوله بمستحبابه إذا كانت أمام رجال أجانب فأرادت أن تغطي وجهها أن تسدل على وجهها هذا لا إشكال فيه وهذا قد ورد في الأحاديث يعني وردت الأحاديث بتحريم النقاب والقفازي كما في الحديث المعروف ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ودل على المعنى الآخر الذي ذكرنا من أنها يجوز لها أن تثل على وجهها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إخدانا جلبابها من رأطها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، مفهوم؟ إذا جاوزوا بنا، إذا جازوا بنا، سبلت إحدانا جلبابها على رأسها، من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، هذا هو الذي عقده الناظم بقوله، والسترة للوجه أي منع الثترة للوجه أو الرأس بما يعد العفن، قال. قال الناظم إذن ومنع المحيط بالعبو ولو بنسج أو عقد كخات من حكو والسترة للوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا سترة للوجه لا لسترة أخذا فإذا تمنع الأنثى لبس قفاز كذا سطر لوجه تمنع من هذين لكن حدد أن ذلك يجوز إن كان لأجل الستر أي من أمام الأجانب قال لا لستر أخذا فيجوز حين إذن نسيت أن أشرح قوله والسطر للوجه أو الرأسي بما يعد ساترا معنى ذلك أن المشرمة يمنع من تغطية رأسه أو وجهه في الوجه هذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة ونحن ذكرنا التفصيل بالنسبة للمرأة والرأس لا شك أنه خاص بالرجل الرجل يمنع من ستر رأسه أما المرأة فلا إشكال في أنها تستر رأسها مطلقا يعني أمام الأجانب جيد هذا بالنسبة لسر الوجه والرأس. ثم بعد ذلك قال: ومنع الطيب وذبنا ودرر قمل وإلقا وسخ غفر شعر. ماذا ذلك؟ أن المحرم يمنع من استعمال الطيب سواء في بدنه أو في ثيابه. وقد ذكرنا الحديث من قبل وهو قوله ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران وعن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الرجل الذي وقصته راحلته أي مات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا يمس طيبا وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فنزعها ثم اصنع في العمرات ما تصنع في حجتك إذن الطيب ثانيا إلقاء التفس يعني قص الأظافر أو إزالة الشعر أو قتل القمل إذا كان الرجل مثلا عنده قمل في شعره ونحو ذلك من الأمور وهذه الأشياء نقل الإجماع عليها فالإجماع على أن المحرمة ممنوع من أخذ أظافره وأخذ شعره ونحو ذلك عند المالكية نوع خلاف في ما, الذي ما المقدار الذي يوجب الفدية هذا عند الفقهاء كلهم خلاف في هذه المسألة اتفقوا على أن يعني قول الجمهور أن الذي يأخذ أظافره فإن عليه الفدية ولكن ما المقدار؟ الذي يجب هذه الفدية يعني ظفر واحد أو أكثر هذا عندهم فيه خلاف ويعني جاء عن بعض الثلاث في تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم يقبض فسهم ما يفيد أن المقصودة منع المحرم من أخذ أظافره شيء إذا هذه الأشياء التي ذكرها الناظم كلها ممنوع المحرم ممنوع منها قال ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لهنا وإن عذر بمعنى أنه تجب عليه الفدية إذا فعل شيئا من هذه الأشياء المحظورة ابتداء من المحيط إلى هنا قال المحيط هو عند قوله و. منع المحيط بالعضو ولو بنسج إلى آخره إلى هنا يعني إلى قوله وإلقا وسخ ظفر شعر كيف هذه كلها تجب فيه الفدية والفدية ما هي الفدية هي نسك أو أطعام أو صيام وهذا مذكور في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك و لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال سم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو ينسك بشات أي ذلك فعلت أجزاءك نفهم من هذا أن الفدية يكون فيها المحرم الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مخيرا بين أحد أمور ثلاثة كلها مجزأة إما أن ينسك بشات أي أن يذبح شاثم ويطعمها المساكين في الحرب وإما أن يطعم ستة مساكين والإطعام بأن يعطي لكل واحد منهم مدين من الغالب قوت الموضع الذي يخرج فيه هذا الإطعام يعني كل مسكين يعطيه مدين أو أن يصوم ثلاثة أيام هذه هي الفدية جيد بعد ذلك قال قال الناظم ويفتدي لفعل بعض ما ذكر من المحيط لي هنا. وإن عذر جيد وإن عذر معناها أن هذه الفدية لا فرق فيها بين أن يكون معذورا أو غير معذور لا فرق بين أن يكون معذورا أو غير معذور وإنما الفرق هو في الإثم فالذي يفعل شيئا من هذه المحظورات حال كونه معذورا هذا لا إثم عليه ولا تجب الفدية وأما من يفعلها مع كونه غير معذور فهذا عليه الإثم لارتكابه هذا المحظور وعليه الفدية والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة هذا رجل معذور لأنه آذاه القمل في رأسه إذن هو معذور في حلق رأسه ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره بالحلق أمره مع ذلك بالفدية فذل ذلك على أن الفدية تجب ولو مع العذر وهذا ما عقده بقوله وإن عذر ومنع النساء أي من محظورات الإحرار مقاربة النساء والمقصود بذلك كل مقدمات الجماع هذه كلها تكون محظورة على المحرم والله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفسر الرفث بغشيان النساء والقبلة والمداعبة ونحو ذلك بل حتى ذكر الكلام الفاحش الذي يمكن أن يكون بين الرجل ومرأته هذا كلها هذه كلها محظورة على المحرم لكن يقول ومنع النساء وأفسد الجماع بمعنى أن كل هذه المحظورات التي سبق ذكرها لا توجب فساد الحج فالصيد مثلا يوجب الجزاء وهذه المحظورات من المحيط إلى من طيب ولبس الثياب والطرفه بالثياب وحلق شعب الرأس وهذه هذه توجب الفدية لكن كل هذه لا تفسد الجماعة لا تفسد الحج الذي يفسد الحج إنما هو الجماع والمقصود بالجماع الوطء الذي يوجب الغسلة هذا قد ذكرناه في أبواب الطهارة يعني ما حصل فيه التقاء الختانين هذا يفسد الجماع يفسد الحجة قالوا سواء أنزل أو لم ينزل إذا كان ذلك قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاظة في يوم النحر أو قبل يوم النحر مطلقا هذا الجماع يفسد ودليل ذلك آثار, آثار عن الصحابة رضو الله عليه من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان ما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي وقال علي بن أبي طالب إذا أهل بالحج من عام قابل تفرق حتى يقضي حجهما بمعنى أن من فعل ذلك فيجب عليه أولا أن يكمل حجه ثانيا أن الهدي ثالثا أن يحج في العام القابل، ورابعا أنه إذا يعني كان الحج في العام القابل، يعني يحجاني متفرقين. هذا معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذا هل هل بالحج من عام القابل تفرق حتى يقضي حجهما. مفهوم؟ وإلى جانب هذه الأنثار عن الصحابة الإجماع منعقد على أن الجماعة قبل الوقوف بعرفاء مفسد للحج وعليه حج قابل وهد وأما وجوب الإتمام فلقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله مثل الوطئ عند جماعة من الفقهاء الإنزال إذا كان بـ يعني بـ بغير وط كالإنزال بمباشرة أو تقديل أو نظر أو استمناء أو نحو ذلك من الأمور قالوا هذه الأشياء إذا وقع الإنزال بها فإنه فإنها في حكم الوطن ولكن هذه ليست مسألة اتفاقية عند العلماء و يبدو والله تعالى أعلم أن هذا يعني يعني لا يوجد دليل على الإفساد بهذه المسألة ولكن لا يوجد دليل صريح على الإفساد بهذه المسألة ولكن هذا قال جماعة من الفقهاء والله تعالى أعلم المحرم لا يعقد عقد النكاح ولا يخطب أيضا إلى غير ذلك من الأمور التي ورد الدليل على تحريمه ثم قال وأسد الجماء إلى الإفاظة يبقى الامتناع أي هذا المنع قال إلى الإفاظة يبقى الامتناع كالصيد ثم باقي ما قد منع بالجمرة الأولى يحل فاسمع معنى ذلك أن الامتناع عن قرب النساء يستمر إلى طواف الإفاظة ومثله الصيد ايضا يستمر إلى قاف الإفاظة مع تفصيل ذكرنا آنفا أننا لن نحيط به وأما باقي المحظورات كالطيب والدهن وإزالة الشعة ونحو ذلك فهذه يحل ب يعني يحل تحل للمحرم برمي جمرة العقبة يوم النحر. وهذا قد أشرنا له من قبل، وذكرنا أن التحلل نوعان تحلل أكبر، وهو الذي ذكره الآن بقوله إلى الإصابة يبقى لابتعث الصيد، وتحلل الأصغر، وهو الذي يقع برمي جمرة العقبة يوم النحر. قال. وجاز الاستغلال بالمرتفع لا في المحامل وشقدف سعى وجاز الاستغلال بالمرتفع هنا المالكيه يفرقون بين امرين في قضية الاستغلال بين لستهلالي ب شيء ثابت والاستغلال بغير ثابت فقال وجاز الاستغلال بالمرتفع، أي يجوز للمحرم أن يستظل من حر الشمس بكل شيء ثابت مرتفع فوقه كشجرة وجبل وجدار وسقف ونحو ذلك هذا كله جائز ودليله ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمره ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القبة فنزل بها هذا يدل على أنه يجوز للمحرم أن يستغل مثلا بخيمة ونحو ذلك قالوا لكن لا يجوز أن يستظل بشيء غير ثابت وهذا الذي أشار له بقوله لا في المحامل جمع محمل جمع محمل وشقدف فعي في أي عي هذا فعل أمر من وعى وعى يعي عي, عي. الشقدف هذا يعني مركب معروف يعني عند أهل الحجاج وقالوا يكون يعني مريحا يوضع فوق الرواحل ويكون مريحا بحيث لا يشعر المسافر بأنه يعني لا يشعر المسافر بمشقة السفر والمحامل قلنا هي الهوادش الشقدف يكون أكبر من الهوادش زي قالوا هذه الأشياء غير الثابتة يعني كأن يجلس في محمل أو شقدف أو كأن يرفع فوق رأسه ثوبا بعود مثلا أو نحو ذلك قالوا هذا لا يجوز وعليه الفدية لكن قال بعض العلماء عليه الفدية وجوبا وقال آخر عليه الفدية استحبابا لكن والله تعالى أعلم يبدو أن هذا غير الصحيح والذي يظهر والله أعلم أن الاستضلالة بمثل هذا، بمثل هذه الأشياء المتحركة جائزة أيضا ودليله قول أم الحسين رضي الله عنها: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر. حتى رما جبرة العقبة فهذا يدل على جواز هذا الأمر ومنه أخذ العلماء المتأخرون جواز هذه الأشياء التي ظهرت في الزمن المتأخر كهذا الذي نسميه مظلة يعني يحملها الحاج فوق رأسه فهذا جائز والله تعالى عالم. وأيضا يجوز له أن يركب في سيارة ونحوها وحافلة ونحو ذلك ويصطضل فيها من يعني حر الشمس وما يفعله بعض الناس من أن يزيل يعني سقف السيارة على يبدو الله أعلم أنه فيه أنه لا يخلو من التكلف بعد أن ذكر هذه الأمور انتقل إلى صفة العمر وأذاب زيارة المسجد النبوي فقال وسنة العمرة ففعلها كما حج وفي التنعيم نذبا أحرم وإثر سعيك حلقا وقصرا تحل منها والطوافة كاسترا ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة ولازم الصف، فإن عزمت على الخروج طفك ما علمت وسر لقبر المصطفى بأدبي ونية تجب لكل مطلبي سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسن وعجل الأوبة إذ نلت المنا وادخل ضحن وصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور العمرة أول شيء يقول سنة وسنة العمرة في عند المالكية سنة مؤكدة. وذهب علماء آخرون إلى أنها واجبة. ومما يدل على كونها ليست واجبة حديث جابر رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وأنت تعتمر خير لك ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناس فلا ينبغي الاستدلال به ولعل الأقوى والله تعالى أعلم أن تواجبة على يعني حين نقول واجبة أي واجبة مرة في العمر ويعني إذا قلنا بأفضلية التمتع لمن لم يسق الهدي فإن العمرة داخلة في التمتع لأن التمتع كما ذكرنا عمرة وحج وكذلك القران في عمرة وحج وإنما الكلام في المفرد هذا الذي يرجع بحج فقط فعلى القول وجوب العمرة هذا يحتاج إلى عمرة يؤديها فيما بعد لكن عند المالكية العمرة سنة مؤكدة والعمرة تشبه الحجة في أشياء كثيرة ولذلك لا نجد الآن حاجة إلى تفصيل بعض الأمور لكن العمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي ثم يحل الحاج المعتمر بحلق أو تقصير إذن هذه هي العمره. العمره إذا إحرام والإحرام للعمره يشبه الإحرام للحج في كل شيء فمن كان يأتي من مكان بعيد فهذا يحرم من المقات ومواقيت العمره هي نفسها مواقيت الحج بدون فرق لكن من كان في مكة، فهذا ينبغي عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل. يخرج إلى الحل ليحرم منه. فلذلك قال الناظم: وفي التنعيم ندبا أحرم لا يج لا يجب ذلك. ولكن من أراد أن يحرم من أدنى الحل. هو التنعيم والتنعيم هو مكان قريب جدا هو الآن تقريبا داخل مكة يعني أدركه العمران وهو يعني قريب من المسجد الحرام وهو أقرب الشلي إلى المسجد الحرب فمن كان في مكة يخرج إلى الشلي كالتنعيم مثلا هو الذي فيها المسجد يسمى مسجد أعاجشة الآن فيحرم منه ثم يدخل لأداء العمرة وسمي هذا مسجد عائشة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يردف عائشة ويعبرها من التنعيم فذهب معها أخوها رضي الله عنهما إلى التنعيم فأحرمت من التنعيم ثم دخلت لأداء العمار بعد ذلك بعد الإحرام قلنا الطواف هذا واضح مثله مثل صفة الطواف التي ذكرنا في الحش ثم السعي هذا أيضا مثله ثم الحلق أو التقصير إذن هذه هي جي وهذا معنى قولي الناظم هنا وإفر سعيك حلقا وقصرا تحل منها ثم أفادنا فوائد قال والطواف كثرا ما دمت في مكة أي إذا كنت في مكة فإن الطوافة من أعظم الطاعات التي يعني تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأصلا كل الطاعات في مكة وفي المسجد الحرام كلها بأجر عظيم جدا لأن القاعدة الشرعية أن القربات يزداد أجرها وثوابها بحرمة الزمان والمكان والعكس بالعكس السيئات أيضا والعياذ بالله تعالى يزداد قبحها بسبب حرمة الزمان والمكان والعياذ بالله تعالى الذي يأتي مثلا معصية قرب يعني داخل المسجد الحرام هذا يكون قبح هذه المعصية وأثرها أعظم من الذي يأتي بها خارج المسجد الحرام وأيضا بسبب الزمان أيضا فهناك أزمنة فاضلة وهناك أمكنة فاضلة فالقاعدة عندنا هنا أن كل الطاعات ينبغي أن تحرص عليها ما دمت في مكة وما دمت في المسجد الحرام لكن على الخصوص الطواف لماذا؟ لأن عبادة الطواف لا يمكن أداؤها إلا في هذا المكان وذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وكان السلف الصالح ربوان الله عليهم يكثرون من الطواف وكان لهم في ذلك يعني أشياء عجيبة يعني يكثرون من الطواف الكابة بيت الله العاتق قال ورع الحرمة بجانب البيت أي عليك أن تراعي حرمة مكة المكرمة فلا تضيع أوقاتك في القيل والقال وفي الأشياء التي لا نفع فيها بل يكون ضررها أكبر من نفعها ومن باب أولى عليك أن تراعي حرم تملك المقرب بأن لا ترتكب فيها شيئاً من المعاصي وعيادة بالله تعالى وزد في الخدمة ولازم الصفة فإن عزمت على الخروج صفك معنفا ولازم الصفة أي من أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل به الصلاة في مكة المكرمة أي أن تلازم صف الجماعة في المسجد الحرام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام و قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه في سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي، بمعنى أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمئة ألف صلاة في غيره من المساجد التي تكون في البلدان الأخرى غير المسجد النبوي. ولازم الصفة فإن عزمت على الخروج طفك كما علمت بمعنى هذا الذي يسمى طواف الوداع أي يستحب عند المالكية ويجب عند علماء آخرين أن يكون آخر عهدك بالبيت أن يكون هذا الطواف طواف الوداع آخر عهدك بالبيت بمعنى أنك في آخر الوقت الذي يبقى لك من مقامك في مكة عند أزمك على مغادرتها تأتي المسجد الحرام وتطوف به وهذا الطواف الذي يسمى طواف الوداع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض هذا الطواف عند المالكية كما ذكرنا سنة وليس واجبا والدليل على ذلك عندهم أن صفية حين حابت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بذلك قال أحابستناه فلما قالوا له إنها أثابت أي طافت طوارة الإثابة يوم النحق قال فلا إذا فوجه هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن لا تكون طافة للإفاظة وأن يكون ذلك حابسهم بمكة فلما أخبر أنها أدث طوافة الإفاظة أمرهم بأن يخرجوا ولم يقل لهم بل ننتظر إلى أن تؤدي طافة الوداع فدل هذا على أن طوافة الوداع ليس واجبا لكن هذا الاستدلال فيه شيء ونحن نقول إن هذا الذي ذكر بالنسبة للمرأة الحائض وهي من ذوات الأعبار لا ينبغي تعميمه على الأحوال الأخرى على الحالات الأخرى حالة غير أولي الأعبار ولذلك نقول يجب على الحاج أو المعتمر أن يطوف طواف الوداع ولكن نقول بالنسبة للحائض أو أصحاب الأعذار لا حرج عليهم في ترك ذلك. وهذا مقتضى الأثر الذي ذكرنا أن ابن أبي رضي الله عنهما هنا قال أمير الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنه خفف عن الحائر. أميرة بمعنى أن هذا واجب وأمر الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خفف هذا واجب لكن خفف فيه عن الحائر. بعد ذلك ذكر النبي صلى الله ذكر الأفواه ذكر الناظم في هذه الأبيات ذكر قضية زيارة المسجد النبوي هذه ليست من مناسك الحج كما لا يخفى وإنما لا ينبغي أن يفرط المسلم في زيارة المسجد النبوي وذلك لعظيم فضله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر منها المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام فإذا من ذهب إلى تلك البلاد وحج فقط ثم رجع هذا لا بأس يعني حجه تام ولا إشكال ولكن ما ينبغي له أن يفرق ويحرم نفسه من هذا الأجر العظيم بأن يترك الذهاب إلى المسجد النبوي هذا المسجد النبوي تشد له الرحال فينبغي أن يشد الرحال إلى المسجد لكن ينبغي أن يحرص على أن تكون نيته أن يشد الرحلة إلى المسجد لا إلى القبر فإذا وصل المسجد فإنه يزر القبر فلا إشكال في زيارة في القبر لكن الإشكال في أن يشد الرحلة لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسألة يعني فيها تفصيل كثير وتحرير كبير ومن أفضل من أعطى هذه المسألة حقها بل أفضل من أعطاها حقها من العلماء وشيخ الإسلامي الضتينية رحمه الله تبارك وتعالى وهذه من المسائل التي سببت له محنا في حياته وبعدما ماته أيضا وكذب عليه فيها الشيء الكثير ودعي عليه أنه يحرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمم هذا كله غير صحيح ومذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة جلي صحيح موافق للأدلة موافق لفعل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بمن فيهم الإمام مالك رحمه الله تعالى قال وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلبي نحن قلنا يشد الرحل للمسجد لا لخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سلم عليه أي عندما تصل إلى المسجد النبوي شرع لك أولا أن تصلي في الروضة التي تسمى الآن الروضة الشريفة وذلك للحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة فلا شك أن من الفضل العظيم أن يحرص المسلم على أن يصلي في هذا المكان الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه يسلم عليه كأن يقول مثلا السلام عليك يا رسول الله وأيضا يسلم يتنحى قليلا فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا فهذا هو التسليم قال سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق هذا البيت على البحر السريع وذلك يعني هذا من الأشياء التي نبغي التنبيه عليها من الناحية العروضية هذا على السريع وليس على الرجل قالوا أعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذن التمنى. يعني هذا المقام المقصود به لعل المقصود به الروضة لأنه روضة من رياض الجنة وإذا كان الشخص أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة يستقبل القبلة ولا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له إذن أن يدعوه يستقبل القبلة ويدعو ثم بعد أن ينتهي من هذا كله قال وعجل الأوبة أي الرجوع إذ نلت المنا إذا انتهيت من مناسك الحج ومن زيارة المسجد النبوي فعليك أن تعجل الرجوع وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله قال وادخل ضحا بمعنى أن المشروع أن تدخل في النهار ولا تدخل في الليل وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من ذلك أن لا على الناس نومهم وأيضاً أن لا تدخل عليهم في حال أن لا تدخل على أهلك في حال يكونون في غير صالحين لأن يستقبلوك ونبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال وادخل وأصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بكادو أي يشرع لك أيضا أن تحضر معك من حجك شيئا من الهدايا تدخل به السرور والفرحة على أقاربك وأحبابك وأهلك وهذا كله إنما هو من الأخلاق الحسنة ودليله الأدلة العامة التي تدل على مشروعية الهدية في قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها إلى غير ذلك من الأدلة وبهذا البيت نكون بإذن الله سبحانه وتعالى وبحمد منه سبحانه وتعالى قد انتهينا من هذا المتن متن المرشد المعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أخذنا من هذه الأبيات وشرحها وأن يوفقنا إلى دورات علمية قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين